يا باب الحوائي موثب انحفر ايمان وساكن بروحي ساكن بروحي ثابتت جث جراح مو يشفي جروحي ايمان وساكن بروحي ساكن بروحي ya tet tet gharam yishfa jruhi yishfa jruhi latil ummi asma bi ayuni ya latil بصبرة وشموخة هذا بالعبد الولد يبرى صحب الكاظ ومية وانا حس بكربل من الأزور حسينة زورة وروحة بطمعة العلة ولقى كل خطواتي يم بها الزيارة مسجلة ساكن غنوني رسمي بعيوني ساكن ساكن غنوني رسمي بعيوني ما ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي اسم ثابت في كلامه ساكن غروحي ساكن بروحي شار تتجدد غرام ويشفن جروحي يشفن جروحي ماتل موون يا غرام اسمعني يا اسمعني يا اسمعني وعينك وعيوني تتكلم ساكن بروحي ساكن كنت ضحيك لا ساكن بروحي ساكن بروحي باللزورك ضميت روحي لضموعت برد من, من ضريحه تبعلي وعلى قلبي نسمه برد انا حر جام بحياتي لكن بحب عبد من احب شبات يا حزن روحي تغرق بالورد ينخوط فلوني واسمه بعيوني ينخوط فلوني واسمه بعيوني اسمه ثابت في كلامه ساكن بروحي, ساكن بروحي اسمه ثابت في كلامه ساكن روحي اسمه ثابت في كلامه ساكن روحي بروحي ساكن بروحي صار يتجدد غرامي موسى بن جعفر الهمام ساكن بروحي, ساكنه بروحي, ساكنه بروحي ya ret tetd gharam w yshfa jruhi yshfa jruhi latil umuni في <تصفيق> bi ayuni ya latil اسمه ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي دكت قريب تنادي يا نساي من السمي ويلا يا روح العزيز عن غرامة كلمي دكت قريب تنادي يا نساي من السمي يلا يا روح العزيز عن الغراء كلمي تكلمي عن إمام الجد حيدر عن إمام الهاشمي الحب خلاني أصيرا كربلا وكضمي هل تشوفوني رسمه بعيوني والله هل تشوفوني رسمه بعيوني اسمه ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي اسم ثابت في كلامه ساكن بروحي جحفر ساكن بروحي ساكن بروحي سام تدفد غرام ويشفي جروحي يشفي جروحي موثق نحفر ايمان ساكن بروحي, ساكن بروحي يا ريت جد جد غرام ويشفى جروحي يشفى جروحي قتل بعيوني يا ثابت في كلامه ساكن ساكن بروحي اسمه ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي موسى بن جعفرنا من وهو حب ومطلبي يا بن الزهراء الذكي روح غيرك ما تبي موسى بن جعفرنا من وهو حب ومطلبي يا بن الزهراء الذكي روح غيرك ما تبي هب تبقى حسب بن ثقل النبي وروحي مشتاقل مقامك ياظم الغذلبي طافة بجفوني رسمة بعيوني طافة بجفوني رسمة بعيوني اسمه ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي اسمك ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي اسمه بنحفر ما هو ساكن بروحي ساكن بروحي ثابتك تجبرام ويشفي نجروحي ويشفي نجروحي موسى بنحفر لي ما ساكن بروحي, ساكن بروحي يا بيت جدت غرام ويشفي جروحي, جروحي لا تقول مو مني اشمد ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن ثابت في كلامه ساكن بروحي ساكن بروحي, أسمى ثابت في كلام وساكن بروحي, ساكن بروحي الكلمات, الكلمات للشاعر الاستاذ هاشم العربي اداء الرادود الحسيني احسين العربي اشرف على الاخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلالي